اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى علينا انه لا قبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمامك نواصينا بيتك ما ظن فينا حكمك عبد فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك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 وَذَهَابَ هُمُؤْمِنَا اللهم بِعِلْمِكَ الْغَيْدِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقُ أحینا ما علمت الحياة خيرا لنا وَتَوَفَّنَا إِذَا علمت الْوَفَاةَ خَيْرًا لَنَا اللهم اقصر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ فَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَنَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا ملجأ منك الا إليك اللهم لا ملجأ منك الا إليك اللهم ان فَوَرَدْنَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ نَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا عبدك اللهم إنا عبيدك. اللهم إنا وعبادك سواءك فيه وعبادك سوانا كثير وما لنا من إله غيرك اللهم اقبلنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا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 اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم اعذنا من الشرك اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم اغسلنا حسنه الخاتمه اللهم اجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله اللهم اختب لنا بلا إله إلا الله اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم نجنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم إنا نسألك أن تعيننا اللهم إنا نسألك أن تعيننا على قاعتك اللهم انصرنا اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بالكفرة والمشركين اللهم سلزلهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم إنا عزنا بك اللهم إنا عزنا بك اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على أعدائنا اللهم لا إله إلا سواك نسألك بأننا نشهد أنك ألت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اسلم الضال ومظلم المسلمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تصلح بنادنا وأن تنجينا من كيد أعدائنا وأن تهدي شبابنا وأن ترحم شيبنا اللهم أصلح ذريتنا وأصلح زوجاتنا اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات اللهم إنا نعوذ بك أن ننتكس على أعقابنا اللهم اغزقنا الشهادة في سبيلك اللهم اغزقنا الشهادة في سبيلك اللهم قوي إيماننا اللهم قو إيماننا اللهم حبب إلينا تلاوة كتابك اللهم آنسنا في وحشتنا اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوة ذكرك اللهم إنا نسألك حلاوة بناجاتك اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحة اللهم ارزقنا قيام اللهم ارزقنا القيام وارزقنا الصيام وارزقنا تلاوة القرآن اللهم إنا نعوذ بك من الوحشة اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوت ذكرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك